بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغ معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفزدوس هم فيها خالدون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 مضغه فخلقنا فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشانه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم مَا إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُجْتِنِدُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأَوَامِرَ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الخلق